كان يحيى في فؤادي صاحب لم يقدر نعمة الحب فمات شفني الوجد للوقياه ولم يلقي لي بلان ولو بالكلمات كان يحيا في فؤاد صاحب لم يقدر متى الحب فمات جفني الوجد للقياه ولم يلقي لي بلان ولو بالكلمات أغمد الهجر بصدري خنجرا ثم نادني يا أقبلك الأبات أغمد الهجر بصدري خنجرا ثم نادني يا أقبلك الأبات لست أدري اي منادي صادقا ان قاتل الحب في قبر الشتات حدثوا عني البرايا كلها لم يعود في الارض احباب ثقات لم يع أحباب ثقات لا تلمني لا تلمني لم أكن مبتهجا عندما قلت بان الحب مات بعض من تهواه هذا طبعه دائم الهجر قليل الالتفات واذا لمنا وإذا لمنا تغلى وجفا وكأني طالب منه الهبات لم أعد أشتاق لقياه فلم يبقى لي قلب لأشتاق الحياة فليعش عني بعيدا ربما ربما يلتقي خلا كمثلي في الصفات